إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ بُتَّاً فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَّ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى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 وقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني ne rabbek fehla'na alayk